عو <على> الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن <شيطان> الرحيم ويعبدون من دون What the لفضيله الدكتور محمد رسول الله وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرور أعود الله أسرع مكرا إن رسولا يكتبون ما تنكون هو الذي يسهركم في البني وابحك لفضيله الدكتور يا نبي بريق طيبة وفرق وظنوا وأنهم وحيط بهم نَهِين أَنْجَيْتَنَا جائتنا من هذه الىنا عند But <laughs> I'm Yeah. متاع الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كما Zo. Thank I don't know. فذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعى لا يعلم حال قولهم هم Oh, am What? <speaking in Spanish> لا يرهق وجونهم قتل ولا أذن لجن أولئك أصحاب الجنة Oh, no. Oين zie men je وَلَا يَرْهُمْ أَطُرُجُونَا مَنْ والله يدعو wij en